فنقول لهم أهلا وسهلا بكم وحياكم الله ومرحبا ونحن مسرورون بزيارة إخواننا إلينا وقد أشرنا قبل كما سمعتم بشيء مما نستفيده من زيارة الزائرين ونزول النازلين علينا فإن التزاور فيه بركة عظيمة على أهل الإيمان وفيه عوائد طيبة على الزائر والمزور فإن المزور لا يعدم الفائدة من زيارة الزائر وهذا حاصل فإن سلمان رضي الله تعالى عنه أفاذ أبو الدرداء وهو زائر وأبو الدرداء مزوع لما نزل عليه رضي الله عنه عن أبو الدرداء واستقبلت زوجته وهذا يحمل على قبل الحجاب على ما قبل الحجاب وسألها وقد رآها متبدلة عن أبو الدرداء فأجابت أنه لا حاجة له في النساء فلما جاء جلس معه وأراد أن أقدم الطعام لسلمان أعني أبا الدرداء ولم يأكل سلمان وكان أبا الدرداء صائما فقال لا أكل حتى تأكل فأكل سويا ونام سويا وأراد أبا الدرداء أن يقوم من أول الليل فقال نم. ثم أراد أن يقوم بعد ذلك في نصف الليل فقال نم فلما حضر الثلث الأخير من الليل قام سويا ثم نصحه بنصيحة عظيمة جميلة استفاد منها أبو الدرداء وهكذا أيضا من بعد أبو الدرداء فقال له إنني زوجك عليك حقا وإنني أهلك عليك حقا وإنني زورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق ولما أصبح من الغدي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما قال سلمان قال فصدق سلمان فإن لزورك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا فهذه فائلة جميلة استفادها المزور من الزائر وهكذا أيضا السفيد. الزائر من المزور كما أشرنا في حديث أم أيمن لما ذكرت صديق والفاروق بنعمة الوحي وما كان ينزل عليهم من الخير في حل المعضلات وإزالة المشكلات وغيد ذلك من الخير من العبادات ومن كذلك أيضا السلوك الجميل الذي ينزل من السماء على رسول الله وعلى هذه الأمة العظيمة فذكرتهم بنعمة الوحي وهيجتهما على البكاء فبكى رضي الله تعالى عنهما لما ذكرت لهما نعمة الوحي وما كان يحصل به من الخير عن الأمة فانقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهيجتهما على البكاء فهذا فضل عظيم على هذه الأمة وهي هذه العبادة الجميلة التي نجد أهل السنة يقومون بها قياما حسنا جميلا يرضي الله سبحانه وتعالى مع ما عندهم من الخير في أمر التآخي فهذا أيضا إخواني في الله أنصح به نفسي وإخواني أننا نحرس على هذا الجانب العظيم ونس الله سبحانه المزيد من فضله فيه وفي غيره من الجوانب المرضية لربنا جل وعلا فجانب تأخي به الدعوة تقوى إخواني في الله وبه السير أي سير هذه الدعوة أيضا كذلك يجد في أوساط الناس قبولا عظيما يجدون أهل الصف على كلمة واحدة وعلى تآخ وعلى محبة فإنه كلما قوي هذا الجانب قوي الخير في أوساط هذه الدعوة المباركة الطيبة وأما إذا حصل شيء من تشاحن والفرقة فإن هذا باب الفشل ومصدر الفشل ومصدر الصد عن هذه الدعوة المباركة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ويتذهب هذه القوة لهذا الخير لذلك رسول الله أول ما وطأت قدم المدينة سعى في هذا الجانب العظيم جانب الإخاء بين أصحابه كما سمعتم في كلمة أقينا الشيخ الهمام بهمام وذكر أنه أنهم بلغوا الدروة في هذا الجانب حتى أحدهم يريد أن يقاسم أخاه أهله بعد طلاقها وعدتها فهذا أمر عظيم خانف الله تحقق به خير كثير الإسلام ولأهل الإسلام ولما تأخرت الأمة وتركت جوانب كثيرة من دينها ولا سيما هذا الجانب العظيم الذي به قوة الدين وقوة الخير انظروا إلى الضعف الذي صاروا إليه في هذا الزمان انظروا إلى الضعف الذي صاروا إليه هذا مشرق والآخر مغرب وإلى أي شيء صارت الأمة وهذا يحيق بالآخر يمكر بالآخر ويتمنى تسلق عدوه عدوه عليه غير ذلك من أمور التي يندلها الجميل والله فنحن إخواني في الله ما يجمع بيننا أعظم مما يجمع بين الأنساب من الأنساب فيجمع بيننا كتاب وسنة وأهوى من أعظم بل أعظم ما تقوى به هذه الأمور فإن كان هناك زلل وخطل فمرجع حله إلى الكتاب والسنة ومرجع المخرج من الزلل والخطل وحل المشاكل بين الأحبة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الجانب أنصح نفسي به بالمزيد وإخواني بالمزيد فيه وأننا لا نفرط فيه أبدا فإنكم تلاحظون قوة الدعوة فيه تلاحظون قوة الدعوة في هذا الجانب فلما حصلت على أهل السنة أو لما حصل على أهل السنة ما حصل من الفتن وحصل صفاء ونقاء في هذا الصف انظروا إلى قوة التي حصلت فيه صارت قوة هذا الصف أعظم وأعظم مما كانت عليه قبله مع وجود الخليط ومع وجود أناس هم في الصف وليسوا من أهله كما تعلمون حصل الصفاء عظيم حصل إخاء عظيم فلا يدخل بيننا الدخيل في تمزيق صفنا وتمزيق شملنا فإن هذا يضرنا والله وقد من هذا الأمر قد من هذا الجانب الذي به حصل ما حصل مما فت في العضب فيكفي تجارب ويكفي وإنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين فإن كان هناك شيء فعلاجه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأمور التي نتواصى بها إخواني في الله هو أمور الأمر الذي هو من أيضا الأشياء التي نحث أنفسنا عليها احترام بعضنا لبعض وإنزال بعضنا بعضا المنازل التي تليق به وطالب العلم طالب علم ينبغي أن يجل ويعظم فينا ويحترم لما يقوم به من الجهود العظيمة الطيبة فالدعاءات إلى الله إخوان في الله يقومون بجهود الله لا يعلم هذه الجهود إلا الله أنت تأتي وتحضر الدرس وتستفيد وما تدري ماذا الذي يقوم به هذا المدرس وما الذي ربما يترك أهله ويترك غير ذلك من الملاذ الذي التي أنت تتلدد بها وهو يتركها لأجل التحضير تحضير الدرس تحضير المحاضرة تحضير الخطبة تحضير ما احتاج عليه أهل الإسلام وهو على ثغره وعلى باب عظيم أنا لا أقول لك تغلو فيه ولا أقول لك ترفعه فوق منزلته الشرعية ولكن تعرف قدره وتعرف منزلته فإنه يقوم بواجب عظيم ومن دخل في هذا الباب عرف ما يقوم به العلماء وما يقوم به طلاب العلم في هذا الجانب المهم العظيم فنحن من يريد غلو في إخواننا وهذا لا يجوز فرسول الله الذي هو ذروة الدعاة إلى الله وذروة القائمين بهذا الجانب العظيم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله فلا شك أن من دونه أحرى بهذا الجانب أنه لا يغلأ فيه إخواني في الله ولكن نريد من أنفسنا ومن إخواننا أننا نعرف هذه الجهود التي تبذل والتي يقوم بها الدعاة إلى الله جل وعلا فإياك أن يشكك مشكك في إخوانك الذين يقومون بهذا الواجب الذين يسهرون الليل ويقومون بهذا الأمر الذي قام به غيرهم غيرهم من أهل العلم قام به أئمة الدين ونشك أن الجهود تختلف ولكن كل بحسب ما أتاه الله من الطاقة وما أتاه الله من الجهود كل بحسبه ينزل منزلته فهذا أمر إخواني في الله نجد من بعض إخواننا فيه تقصير هذا الجانب وربما شككوهم في علمائهم من من حملوا هذه الدعوة وعرفوا خيرهم فيأتي مشكك من المشككين لماذا ما أفتى فلان بكذا ولماذا فلان قال كذا يا أخي اتق الله فاعرف قدر هذا العالم واعرف قدر هذا الداعي إلى الله وما قام به حقبة من الزمن نفاحا عن هذه الدعوة المباركة وعن هذا الخير العظيم فكأنه يستغل هذا المتكلم هذه الفرص للدخول على بعض إخواننا انظروا ماذا قال انظروا لماذا ما تكلم الناس محتاجة يتكلم وهو ما تكلم فكان الأمر كذا أيام دمج كذا والآن أيام إيش تغير الحوثي فاتقوا الله يا أهل السنة فلا يدخل عليكم الشيطان من هذا الباب ويشككهم في هذا الجانب يشككهم في هذا الجانب وفي علمائكم وفي حملة هذه الدعوة الطيبة هب أنه سكت وأخطأ في سقوته فلا تنسى تلك المواقف العظيمة الجليلة التي ضعف أمامها من ضعف ممن كان يشار إليهم بالبنان وأنهم سيقومون بهذا الجانب ضعف كثير منهم ضعف عن هذا فالله فتح عليك بهذا الجانب وانشرح صدرك لهذا الأمر فإياك أن تتنقص علماء الأمة وأن تتنقص الدعاة إلى الله فأنا أنصح إخواني حفظهم الله أن ينتبهوا لهذا الجانب فلا يشكككم أحد في فهم على ما كانوا عليه من قبل على ما كانوا عليه من الخير ومن الدعوة السلفية ومحبة الدعوة السلفية والنفاح عن هذه الدعوة الطيبة فهؤلاء هم علماؤنا الذين عرفناهم من قبل ومن بعد فليعرف حقهم ولتعرف منزلتهم قدرهم فإنهم على خير ومما أنبه به أو أنبه عليه أيضا إخواني في الله أن الشخص يبذل مع هذا الخير ما استطاع بذله ولا يحتقرن شيئا من المعروف لا يحتقر شيئا من المعروف يقدمه لهذا الخير فهذه الدعوة يقوم بها أهل السنة بأنفسهم حفظهم الله تعالى هذا بسيارته وذاك بنصحه ومحاضراته وتوجيهاته وهذا بما يستطيع عليه من الخير يقوم بهذا الخير ويقوم بهذه الدعوة الطيبة فلا يعجز الشخص أن يقدم لنفسه خيرا يلقى الله سبحانه وتعالى به ويخلص فيه فإن المناط مناط الاعمال وكذلك المجور التي تترتب على الاعمال الإخلاص فرب عمل تراه في عينك قليلاً وربما تراه حقيراً يجوز احتجار شيء من العمال الصالحة وهو عظيم عند الله سبحانه وتعالى فلذلك أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر لا تحقيرن من المعروف شيئاً ولو أن تلغى أخاك بوجه طلق في بعضها طنين فلا يحتقر الشخص المعروف لهذه الدعوة فنحن إخواني في الله أهل السنة من قبل ومن بعد نقوم بهذا الواجب بحسب استطاعتنا وهذا ولله الحمد من فضل الله على أهل السنة أنهم جميعا يشتركون في القيام بهذا الواجب طالب العلم والعام منهم كلهم يشتركون في هذا الخير وفي القيام به ما استطاعوا إلى ذلك؟ سبيلة، فلنستمر على هذا الخير أننا نقوم به، فلا ننتظر أحد إخوان في الله أنه يقوم بهذا الخير، غير أننا نحن الذين يجب علينا أن نتعاون في هذا الخير وعلى هذا الخير ونقوم به ما دام الله سبحانه وتعالى قد أعطى العباد ما أعطاه من القدرات من القدرات، فليستغلوها في هذا الجانب العظيم. فالإخوان الدعاءة إلى الله يبدنوا ما يستطيعون بذلة من الدعوة إلى الله وهذا نراه الله هذا نراه من إخواننا ينتشرون شرقا وغربا ويمينا وشمالا في الدعوة إلى الله من جيوبهم الخاصة ما في أحد يقوم بالدعوة عن نخرج دعوة أنه فلان قد يسر لنا باص ويسر لنا كذا ودفع حق الدعوة إلا نادر هذا القليل نجده وإن أكثر من يخرج من إخواننا يخرج من ماله الخاص فإن أعين بشيء يعان بشيء يسير ربما ما كفاه في دعوته ولكن مع ذلك تجد الاحتساب فيهم فهذا أنا مما أذكر به الإخوة الاحتساب في هذا الجانب العظيم أننا نحتسب أعمالنا نحتسب أقوالنا فإن الله ما رفع علماءنا ورفع أخيارنا إلا بهذا الجانب العظيم جانب الاحتساب جانب الإخلاص في الأعمال هذا نسعى فيه إن شاء الله وندعو الله لأنه الأمر ليس بالهين وليس بالأمر السهل كما يقول بعض الصلف ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدته على الإخلاص على الإخلاص فهذا أمر هو بالهين تظن نتكلمه وبس يكون قد تحقق هذا يحتاج الإجهاد هذا يحتاج إلى دعاء وهذه الدعوة ما جعل الله لها هذا الانتشار العظيم في الساحة وما جعل الله هذا القبول لها دون غيرها من الدعوات إلا لما نرى والله أعلم في حملتها ورجالها من الإخلاص الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى إياه علماء الدعوة السلفية وأنا أتكلم على المعاصرين من شيخنا ناموك رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والعلام الألباني رحمة الله تعالى عليهم ماذا عصيتهم وانتشرت علومهم إلا لما حباهم الله جل وعلا من الإخلاص انظروا إلى دعوتهم أين بلغت وإلى أي مكان وصلت فبلغت الآفاق طلابه انتشروا في المعمورة ولا سيما طلاب شيخنا مقبل رحمه الله تعالى وغفر الله له ولا سيما دعوة هذا الرجل المبارك فيما نحسبه بلغت ما بلغت من الأرض ودخلت ما دخلت من تلك البقاع الكافرة أمريكا بريطانيا وغير ذلك فرنسا وهناك مراكز في بلجيكا يتصل بين بعض الإخوان أنهم معهم مركز بكذا ومعهم مركز بكذا في بلاد الكافرين والله هذا كلهم فضل الله علينا وعلى الناس هذا فضل عظيم إخواني في الله الشيخ مقبل الأمر يلاحظ فيه أنه جعل الله فيه هذا الأمر جانب الإخلاص فحقق الله به ما حقق من الخير لهذه الأمة نركز على هذا الجانب إخواني في الله ونجاهد أنفسنا ما إلى ذلك سبيل فالشيطان بعدنا الشيطان بعد إفساد أعمالنا ولكن إخواني في الله كلما شعرنا بضعف ضرعنا إلى الله سبحانه وتعالى فرفعنا أكف الضراعة أن الله يعيننا على أنفسنا يعيننا على هذه النفس التي تتغلب إن هذا أمر عظيم جدا وأمر إن حصل فيه فساد فسدت الأعمال والعياذ بالله وما تستفيد منها أبدا انظروا إلى أولئك الأمور الذين فسدت أعمالهم بسبب تخلف هذا الجانب وهم كانوا من أول من تسعر به من نار ثلاث الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمال عظيمة عالم يعلم وجهاد يقاتل ويضرب بسيفه ها هنا وها هنا يضرب بهاما الكافرين وهكذا أيضاً باذل للمال وهذه من أجل الأعمال علم وبذل وجهاد في سبيل الله ومع ذلك ما نفعت لأنه تخلف عنها شرط غبون وقيد الغبون الإخلاص تخلفت هذه الأعمال وهذه من الأحاديث المخيفة الله من الأحاديث المخيفة جداً فأختم كلامي بما بدأت به وهو الأمر المهم أمر التآخي فيما بيننا سناصح فيما بيننا فهذا الأمر إخواني في الله من الأهمية بمكان وهو من أهم الأمور يعتبر فلذلك بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحن السبب في دعوتنا فأعداؤنا كما كان شيخنا رحمه الله يكرر هذا يقول والله لا يستطيع علينا عداونا أبدا وإنما نخاف على دعوتنا من أنفسنا خاف على دعوتنا من أنفسنا وأكثر ما تؤتى دعوتنا في هذه الأزمات من هذه الأنفس الشريرة في بعضهم من هذه الأنفس الشريرة تؤتى الدعوة كثيرا والأعداءون ما يستطيعون فينا أبدا إذا كنا متآخين وإذا كنا كذلك متواصلين وإذا كنا متحابين أبداً لا يستطيعون فإن أعظم ما يقومون به أولاً هذا الجانب خلخلت هذا الجانب جانب الإخاء جانب التواصل جانب المحبة فإنهم إن نجحوا فيه فما سهل عليهم ما عدا هذا الجانب يسهل عليهم جداً لأنهم يعرفون قوة الخير في هذا الجانب إذا وجد إخاء وجد ترابط وجد محبة لا يستعدونه فلذلك ما استطاعوا في الصحابة أبداً ما استطاعوا فيهم البتتة لأن هذا الجانب موجود فيهم هذا الجانب موجود فيهم بأوفر ما يكون رضي الله تعالى عنهم يحصل بينهم ما يحصل بين البشر أما أن يتسلط عليهم عدوهم عن طريقهم ويكونهم السبب في هدم الإسلام وفي ضرب الإسلام هيها ونحن أخواني في الله ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر المهم الذي يسعى أعداؤنا في تفتيته ويسعى أعداؤنا في تفكيكه فهذا الذي أحببت وأن أنصح به إخواني وأبشركم باب إدخال السرور على إخواننا الزائرين حفظهم الله فإن البشارة من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ابن مسعود يدعو بتلك الدعوات الجميلة الطيبة المباركة اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وأسأل كمرافقة نبيك محمد في أعلى درجات الخلد سمع الصديق والفاروق وتسابق البشارة تسابق البشارة ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وعنه فسبق ابو بكر عادته في السبق الفاروق وبشر ابن مسعود بهذه البشارة وبشركم أن إخوانكم في هذه البلاد لعلكم تسمعون شيئا مما يبلغكم عن هذا الخير الطيب ونسأل الله سبحانه وتعالى دوامه وحفظه ونماءه وبركته جل وعلا في هذا الخير فعندنا والله الحمد من الدروس الشيء الكثير مما ينتفع به أبلاء المسلمين سواء كانت الدروس العامة التي نقوم بها بما يسر الله من الجهود ونسأل الله أن يجعل في ذلك البركة فعندنا والله الحمد كما هو كالعادة في دماج كما اعتاد إخواننا عرف ذلك عن دار الحديث في دماج عندنا دروس تبدأ بعد الظهر فندرس في تفسير البغوي وهكذا أيضا كعادة دار الحديث في دماج فإننا لم شعل ما كنا عليه قبله وهذا الذي جعل الله في البركة والنفع والخير لأهل الإسلام فإننا نقتفي أثر تلك البقعة الجميلة الطيبة ونسلك ذلك المسلك الذي كان فيها فعندنا في الظهر درس في التفسير تفسير البغم رحمه الله وعندنا أيضا العصر درس في بلوغ المرام وهكذا أيضا بين مغرب وعشاء عندنا دروس مختلفة فندرس ثلاثة أيام في الصحيح البخاري مع الفوائد لابن القيم ثلاثة أيام أخرى في حكام القرآن لابن العربي مع قرة عيون الموحدين لعبد الرحمن بن حسن الشيخ رحمه الله وعندي بعض الدروس الخاصة درس إخواني في الألفية ودرس إخواني أيضا في ملحة الإعراب وهكذا إخواني يقومون بدرس جميلة مفيدة نافعة طيبة ينتفع بها أبناء المسلمين في فنون شتى يقومون بتدريس في ما يتعلق بعلوم القرآن فإنهم يعتنون بهذا الجانب إزاهم الله خير أخونا سليمان الماني يعتني بتدريس إخوانه في ما يتعلق بعلوم القرآن من التجويد فإنه حريص على إفادة إخوانه في هذا الجانب وهكذا غيره أيضا يدرس إخوانه في هذا الفن وهكذا أيضا جانب العقيدة فلهم دروس مفيدة نافعة في العقيدة من الواسطية ومن كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب سواء كان كتاب التوحيد أو من أجملها أو كشف شبهات أو غير ذلك القاعد الأربع وقاعد وغير ذلك من أصول ستة صل الثلاثة وغير ذلك من كتب النافعة فإن أكثر كتب الشيخ محمد رحمه الله نعتني بها في هذه الدار لما فيها من النفع الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لأبناء المسلمين وللناشئة. وهكذا في جانب أصول الفقه إخواننا يدرسون في الورقات وفي غيرها أيضا من المتون الجميلة التي فيها نفع فائدة وهكذا أيضا في جانب المواريث أخونا نيس يقوم بهذا الجانب قياما جميلا حسنا درس إخوانه ويفيدهم بفوائد طيبة في هذا الفن وهكذا أيضا في المصطلح إخواننا الغرباء يقومون بدروس جميلة فيه في دون فيه سواهم الله خير استفادوا من تلك وأفادوا أبناء المسلمين وغير ذلك من الدروس التي للمبتدئين سواء كان في قراءة والكتابة أو في الخط أو في غير ذلك مما يحتاجه أبناء المسلمين فهذه هي التي ينفع الله سبحانه وتعالى بها هذه المراكز الطيبة جعل الله فيها بركة لأبناء المسلمين يجلس بعض إخواننا سنة سنتين ثلاث أربعة خمس فيدعي حصيلة طيبة وبنفع لأهل بلده فننصح إخواننا من استطاع أن يتفرغ لهذا الخير فليتفرغ فإنها فرص وأنتم تعلمون الفتن تهجم علينا هجوما ولا تظنون لا تظنوا أن أعداءنا في قفلة عنا وإنما مشغلون عنا في هذا العين فقط مشغلون عنا ونسأل الله نصرفهم وإن لهم مشغلون الأيام هذه فقط ومتى ما تفرغوا ستسمع ونسأل الله نصرفهم أملنا بالله عظيم أن يدفع الشر عنا لكن نستغل هذه الغفلة عنا ونجتهد فإن حصل شيء ونحن ظننا بالله حسن والله ظننا بالله جل وعلا حسن ولكن فتن نحن في آخر الزمان في آخر الزمان الذي أخبر الرسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن شره وما يكثر فيه من الشر ويقل فيه من الخير فإن وجد خير فعل أهل الخير أن يستغلوا الخير إن وجد خير في زمانهم هذا فعل أهل الخير أن يستغلوا هذا الخير الذي وجد في هذا الزمان فإننا ربما لا نجده بعد حين فقد كان الدماج موجودة وكانت الرحلة إليها ميسرة وبعض إخواننا حصل له شيء من التقاعص وندم جدا على تقاعصه أنا من الندم وتمنى أنه رحل إلى ذلك المكان الذي صار شرفا للراحلين إليه وأنه ممن رحل ومن من استفاد من شيخ مقبل أو من شيخ نيحيا حفظه الله تعالى فلا يفوتكم الخير تستفيدون من إخوانكم غربا ومن إخوانكم الذين يقومون بهذا الواجب استغلوا أعماركم في طاعة الله واستغلوا أوقاتكم في مرضات الله جل وعلا وأعظم ما تبذل فيه نفائس أوقات العلم النافع حفظكم الله ليس ما أعظم الله من هذا الخير الذي نحن فيه ليس أعظم ما تنشرح به صدورنا من هذا الذي نحن فيه فهذا هو الخير الذي به رفعتكم هذا هو الخير الذي به قوة دعوتكم هذا هو الخير الذي به ترابطكم هذا هو الخير الذي به إن شاء الله يقبل الله بالعباد عليكم العلم النافع والتعليم ومحبة بذل الخير للمسلمين فهذا الذي ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة فعندنا ولله الحمد في هذه الدار خير كثير ونسأل الله المزيد من فضله ولا نقول ذلك تبجحاً به وإنما نقول ذلك تحدثا بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا الذي أمن بها جل وعلا في هذه البلاد التي اختارها الله دون غيرها والله أعلم لما يعلم فيها من الخير فإن أهل بلدنا ولله الحمد استقبلوا الغرباء واستقبلوا هذا الخير ولم نجد منهم ندا ومعالضا ومعالدا فكثير منهم على خير وكثير منهم محبون للخير وما نجد منهم من يصادمنا ولا نجد منهم فيما نحسبهم والله حسيبهم والأمر لله جل وعلا من يمكر بنا, بنا ويفتن لنا في الدروة والغارب هذا الذي نلاحظه منهم وهم إن شاء الله عند حسن ظننا بهم والله سيرفعهم بهذا الخير وسيعني منزلتهم وقدرهم إن أراد علو المنزل في الدنيا والآخرة وعلو قدري في الدنيا والآخرة فعليهم إعانة هذا الخير وعليهم حفظ هذا الخير وعليهم بالاعتزاز بهذا الخير فإن الله أعز من عز بهذا الدين وعز الأنصار بهذا الخير وعز غيرهم ممن استقبل هذا الخير وفتح أبوابه وبلدانه لهذا الخير وأذل الله من أذل من حاول أن يقف أمام هذا الخير. وأن يصادم هذا الخير فإن مصيره إلى الإذلال وإن مصيره إلى الهوان وإن مصيره إلى الخسران والعياذ بالله فمن أراد عزه وأراد مكانته ومنزلته فعليه أن يعين هذا الخير وأن يقف مع هذا الخير بما يستطيع عليه من الوقوف فأهل البلاد ولله الحمد أبشركم أنهم معنا على هذا الخير وأنهم يحبوننا ويحبون ضيوفنا ولا نسمع عنهم إلا خيرا في هذا الجانب ما قد سمعنا أو ما سمعنا أن أحد من أهل البلاد آذى أحدا من إخواننا الغرباء أبدا بل يحترمونهم ويفرحون بهم ويغتبطون بهم وهذا فضل الله جل وعلا عليهم كلهم على هذا ولله الحمد ما قد آذوا أحدا من إخواننا الذين نزلوا علينا فنسى الله يثيبهم عنه وأن يشكر لهم هذا الخير وسيجدون أمامهم الله سيجدونه أمامهم في ميزان حسناتهم وسيفرحون بهم فرحا سيفرحون به فرحا شديدا بإذن الله جل وعلا فحياكم الله واهلا وسهلا بكم فحثوا أبناءكم حفظكم الله فإن المجتمع السلف فيه كم هائل من الأبناء الطيبين الذين فتح الله عليهم بالحفظ والفهم فحثوا أبناءكم على الخير وأيضا كذلك أسعوب في ما تستطيعون عليه من السعي في تعليم الأبناء ونصح الأبناء والحفاظ على الأبناء وإرشاد الأبناء فإخواننا أهل السنة صاروا كبارا غدا كنا صغارا والله شباب كما قال بعض إخواننا قال لبعض الإخوة قال يا أخي نحن كلنا صغار ما معنا, ما معنا أولاد ولا معنا شيء قال للأخ اليوم نحن صغار بكرة نحن كبار معنا أبناء بيد الله لا نصبر والله قال أهل قبل كذا كذا سنة وكنا نؤذى في بعض المساجد قال يا ما حد معنا كبار ولا حد معنا قال نحن سنصير كبار بيد الله لا وصير لنا أبناء وصير لنا كذا وفعلا والله دارت الأيام ومرت السنون فإذا بهم صن كبار تزوجوا وأنجبوا درية صالحة إن شاء الله فهذه الدرية إخواني في الله التي من الله بها عليكم استغلوها صغلوها واعنوها بما استطيعون أن تعينوا أبناءكم عليه ومن أعظم ما تقدموه لأبنائكم هذا الخير وشدوهم إلى هذا الخير وحثوهم على هذا الخير وابذلوا معهم لا تبخل عليهم يا أخي ابذل معه إذا رأيت ولدك مقبلا على الخير فابذل معه الخير ابذل مع المال فإنه سينفعك دنيا وآخرة بإذن الله جل وعلا وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه الحمد لله رب العالمين